إِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَادَهَا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 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ماهية نار حامية؟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 لا ترون الجحيم، ثم لا ترونه عينا اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعص. ان الْإِنْسَانُ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ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 إنها عليهم مؤصدة هي عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَدَعَ لَهُمْ كَعَصٍ مَأْكُولٍ بسم الله الرحمن الرحيم لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ